Sura tulke, بسم الله الرحمن Alhamdulillah, الحمد لله الذي rabidi, على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما judi, rabezaj, شديدا من المؤمنين ويبشر يعملون الصالحات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 126. نبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 129. على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن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 يَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً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 بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آلوا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 113. من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا 129. واضرب لهم جَعَلْنَا الرجلين جعلنا مِنْ جنتين من أعناب وحففناهما بِنَخْلٍ وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أُكُلَهَا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثَمَرٌ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 إلى ربي لا أجدن خيرا منها من قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك, أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم من 121. ثم سواك رجلا 122. الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 123. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل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 هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما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 ولا يظلم ربك احدا وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو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 جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 109. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما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 قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا صابرا ولا 119. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا بالسفينه خرقا قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال لم أقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا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 استطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت بلدني عذرا. فانطلقا حتى إذا تأجل قريتي استطع ما أهلها حتى إذا تأ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 فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما 119. وأما الجدار فكان لغلامين يتيما في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فَرَادَ يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ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 اتخذ <فيهم حسنا> قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأن من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن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 124. فما استطاعوا أن يظهره وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي فاذا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ لَّنُبِيكم بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا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 يوم القيامة وذل ذالك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياته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 ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما انما الهوكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمله صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا